117. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 118. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 119. ك شرُوم مكانهم وأضل عن سواء السبيل.